من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا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 أن أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه ولا يتلطّف ولا يشعرن بكم أحداً. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن واد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 وَاتْنُوا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَمُبَدَّلًا مِنْ كَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ ولا يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ أَنْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن استغيث يغاث بما إنك المهل يشمل وجوه بأس الشراب وساءت مرتفقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل ولا إن كلهم جنة وعدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسوار من ذهب ويلبسون ويلبسون فيها بن خضرة من صودس ويستبرق المتدين فيها على الأراك نعم الثواب وحسن ثمر تفقه.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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا ردت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك لو وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلا تستطيع له طلبا ووحيط بثمره فأصبح ينقلم كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد ولم تكن له فئة ينصرنه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير عقاب وضرب لهم مثلا حياة الدنيا كما إنزل من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبحه شما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرًا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 إذ جاءهم الهدى ويسوفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا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 له موعدا واذا قال موسى لفتاته لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر صرابا فَلَمَّا جوز قال قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سفرنا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ وَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحوت وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ وَنَذَرُهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً من عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لا تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابر ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا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 قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلام فقال له قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرة قال ألم قلك إنك لا تستطيع معيا صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا يا أهل قرية استطيع ما أهلها فأبو أن يضيفهما فوجد فيها جدارا فوجد فيها جدارا يريد أن يقض فانقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرة قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكن يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقارابا رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة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 ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عَلَيْكُمْ منه ذِكْرًا إنا مكنا له في الْأَرْضِ وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميات ووجد عيدها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطل على قوم لم نجعل لهم دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا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 قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبرا حديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا هو استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مددا لكلمات ربي لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا